بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده ذكريا إذ نادى ربه نباء خفيا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 فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وذكاة وكان تقيا وضر بواب ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ تبذت من أهلها مكانا شرقيا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 ما أنا رسول ربك أهب لك غلاما زكيا قالت أما يكون لغلام ولم يمسكني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله و رحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فتبذت به مكانا قصيا فأجاه أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليسني قبل هذا وكن تنسيا فناداه من تحتها ألا تحزني الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 إني ذرت للرحمن صوما، فقولي إني ذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتسبه قومها تحمله. قالوا يا مولى لقد جاءت شيئا فريا.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 والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم طول الحق الذي فيه يمتره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 مسك عذاب من الرحمن أخاف أيه يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراقب أنت عن آل نتي يا إبراهيم وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما سدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلمعتذلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له, وهبنا له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 وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُمَا رُنَمَنَّيَّ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَابِقًا كان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والذكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في كتاب إدريف إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عاليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا ومن ذرية ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خلوا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعنن صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عذن من التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن كان كَانَ وَعْدُهُ مأتيا. لا لَا فيها فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَغْفِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا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 ثم لنازع عن من كل شيعة من أيهم أشد على الرحمن عطية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما نقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جسيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أسافا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون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 أفَرَأيَتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُتَيَنَ مَالُهُ وَوَلَدَ أَطْلَعَ الْغِيبَ أَطْلَعَ الْغِيبَ أَمِتْ تَخْذَ عِيدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ونرثه ما يكون ويأتينا فردا واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 ما لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عيد الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدفع تكاد السماء تتفطر منه تنش ما يا بغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آس الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم وكلهم آتيه يوم القيامة فرباه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم رحمة ندا فإنما يفسر لهم بلي لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلتنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركذا